سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العبادي سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العبادي صحة الدنيا عليك كيف تنسى ذكرياتي قال لا ابغيك دارا في السماء كل مرادي صحته دنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي؟ قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي جلت الأفكار فيه كيف تنسى ولديك كيف تتركهم حيارا برهم فرض عليك جلت الأفكار فيه كيف تنسى ولديك كيف تتركه الحيارة برهم فرض عليك قال لله استجبت يوم أن المنادي شكيا حالي إليه وهو رحمن العباد <تصفيق> قال لله استجبت يوم أن المنادي شكيا حالي إليه وهو رحمن العباد وتراءت أصبؤ اللوم تقول له اعلم أن لالأزواج حق ولأبنائنا تندم <تصفيق> وترأت أصبؤ اللوم تقول له إعلم أن <تصفيق> كنت لأرضى عش ذل بين أهلي بلغوا أني عزائي نصري للدين مقدم قال ما كنت لارضى عش ذل بين أهلي بلغوا أني عزائي نصري للدين مقدم والتقى الصفن زحفا ورأى ظل المنون فمشى مشية كفره مرهبا ذات القرون والتقص صفني زحفا وراء ظل المنون فمشى مشيت كفر مرهبا ذات القرون صلفي الحرب وجالي مسعر الحرب الزبون اشبع الاعداء قتلت فتحا اعتى الحصون صلفي الحرب وجالي مسعر الحرب الزبون اشبع الاعداء قتلت فتحا اعتى الحصون وراء الح منا من مشرقات الوجه تبسم سرّ بالبشرة وهشة كل لقي الحور أقدام ورأ الحور منا من مشرقات الوجه تبسم سرّ بالبشرة وهشة كل لقي الحور أقدام سقط الليث شهيدا بعد أن حز وهشم كلما لاقى من الكفر كالموت المحتم سقطا ليث شهيدا بدأا حز وهشا كلما لاقى من الكفر كالموت المحتم